Kulillahi mulkus semawati vel ardı ve ma beynehuma أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا لله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم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 إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يقاتون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون على الله فتوكلوا إن كنتوا مؤمنين.